50 languages 23 23 23 Apprendre langues étrangères تعلم اللغات الأجنبية اين تعلمت الاسبانيه اين تعلمت الاسبانيه parla هل تتكلم ايضا البرتغاليه هل تتكلم ايضا البرتغاليه si e نعم واتكلم ايضا شيئا من الايطاليه نعم وأتكلم ايضا شيئا من الإيطالية. penso che parla molto bene ارى انك تتكلم بشكل جيد جدا أرى أنك تتكلم بشكل جيد جدا las lenguas اللغات متشابهه إلى حد ما اللغات متشابهه الى حد ما أستطيع puc comprendre bé Estطيع ان افهمها جيدا لكن التكلم والكتابة شيء صعب لكن التكلم والكتابة شيء صعب encara faig un وما أزال أعمل اخطا كثيرة. وما زال اعمل اخطاء كثيره نودبتي اقرغيرما سيوسبلو ارجو ان تصحح لي دائما ارجو ان تصحح دائما لا سيفا نطقك جيد تماما نطق جيد تماما. عندك لهجة بسيطة. عندك لهجة بسيطة. Es poden adivinar d'on يستطيع الشخص أن يعرف من أين أنت. يستطيع الشخص يعرف من أين أنت. ¿Quina és la ما هي لغتك الأم؟ ما هي لغتك الأم؟ ¿Caf algún curso هل أنت تتعلم في دورة لغوية؟ هل أنت تتعلم في دورة لغات؟ ¿Quin material utiliza? أي منهج انت تستعمل؟ أي منهج تستعمل؟ Ara mateix, لا أعرف اسمه في الوقت الحالي. لا أعرف اسمه في الوقت الحالي. El títol no العنوان لا يخطر على بالي. العنوان لا يخطر على بالي. لقد نسيته للتو. لقد نسيته